إذا القرآن الكريم من القافرة الله الرحمن الرحيم وداني الزث عليك برنامه يقدمه السيد صالح أيها الأخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي ما أجمل أن يحيى المسلمون في سلام وأمان يحب كل منهم أخاه فلا يبغي أحدهم على الآخر وهذا ما أمرنا الله تبارك وتعالى به من التوحد وعدم التفرق والنزاع والبعد عن المشاجرات فقال الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 بل خلاتي في دمع العين هتانا لقد دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل بر وارشدنا صلى الله عليه وسلم إلى كل خير ومن هذا دعوته صلى الله عليه وسلم إلى حفظ اللسان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 يكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه يا من بهديك افلح السعداء يا من يا من بهديك افلح السعداء هذه عظاتك للقلوب دواه من أجل سمات المسلم الصادق أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في علمه وعمله فبالإخلاص يصل المسلم الى محبة الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول محمد بن المنكدر رضي الله عنه احب للاخوان ان يظهر احدهم السمت الحسن بالليل فانه اشرف من سمت النهار لانه في النهار يراه الناس وفي الليل يكون لرب العالمين وقد قيل مرة ليونس بن عبيد رضي الله عنه هل رأيت أحدا يعمل بعمل الحسن البصري رضي الله عنه فقال والله ما رأيت من يقول بقوله فكيف أرى من يعمل بعمله كان وعظه يبكي القلوب ووعظ غيره لا يبكي العيون جد في رضا المحبوب في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته جاء في آخر خطبة خطبها أمير المؤمنين سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان مما قال أيها الناس إنكم لن تخلقوا عبثا ولم تخلقوا سدى وَإِنَّ لكم معادا يحكم الله بينكم فيه فخاب وخسر من خرج من رَحْمَةِ الله التي وسعت كل شيء وحرم جنة عرضها السماوات وَالْأَرْضُ واعلموا أَنَّ الأمان غدا لمن خاف اليوم وباع قليلا بكثير وفانيا بذاق أيها الأخوة المؤمنون وفي روضة الشعر الإسلامي نعيش مع هذه الأبيات إلهنا خذ بيدي يا خالق الغصن الندي وباسمك الهادي لنا دوما إلهي نبتدي إلهنا وملاذنا أنت القوي ومقصدي باعد بفضلك حاسدا وكل ذي طبع ردي بك نستعين ربنا من ظالم أو معتدي فانصر بفضلك أمتي رب الأنام وموجدي وافشف غيوم سمائها فأنت خير مؤيدي دعوتك <تصفيق> يا ايها الاخوه المؤمنون غدا بمشيئه الله تعالى نواصل لاقتطاف من حدائق الايمان عد حلقه اليوم عمر سلامه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اطوف من حدائق الإيمان برنامجكم نقدم السيد صالح